بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تنزل الكتاب العريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 وقالوا اِذَا ضَلَّ الْمَاءُ فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي قَلَقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نعمل صالحا إنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا يَسَنَّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 نا من المجرمين متقمون ولقد أتينا موسا الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه وجعلناه هدا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسْقِي ما إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ